بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحية إلي أنه استمع ثر من الجن فقالوا فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي هِلَّ الرُّشْدُ بِهِ وَلَن نشرك بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأن ظنوا كما أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا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 القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا ورشدا وامم القاسطون فكانوا لجهنم محطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء انغداقا